بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين إن شاء الله درسك نواب تبارك بالله قادة سورة الملك بالله قادة إلى آخر كده وقادة. سورة الملك و سوره ذي للذين يتضابط ترتيب القران الكريم كا اياته دونا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك وحصر الريا الذي الله بيده غانتس الملك وتصرف كسجيه وهو الله على كل شيء شيء لك كل قدير الذي الله خلق الموت غير الابره والحياه ليبلوكم انه اذا الامتحان ايكم كين احسن ولا عملا حق عمل وهو قال العزيز كغالب وجه الغفور عرفة سورة التباري وملكية سورة لها مكاتب كميتها دولا محمد حور عليه سلطة والسلام سورة المنجية لنا عذاب القبر جنينها أجريء كوردية وصدم آياتها عذاب القبر جيكن نبت قلين ويودودي ويقول ويدعوون نساعي كميدة يا مل قبر أبو ثاند خذ الريثاي رحبوا مقلين سورة التباريخ أغريه ونحن نقول نبي قد تقول هذا هو سيدة بودة وكذلك كالدفاعي داتك أغريه أكور سورة دا سورة التباريخ هذا بالقدر مركال سبحانه وتعالى و الله تصرف و هو الذي يحصل على سكوتنا يد أفصومالك و هو و لا تنميعتزيله و إلهي يد ماله و أحبا ماله إنه يد بوليه ماله مدنة برده ما إلهي يحصل على إلهي يحصل على بين أمين سنة حتى gacan taa inaad taas aad ku tiraa laba rabaad أوليها miisaalays waayd u leeyahay oo isaga u gaara ilahay gacan tiisa wax walba ku jiraan allah waxa kamoodkiya hayaatka abuuree mautku waxa weeye mufaaraqatu ruuhi min al-jasad marka waa wax jira weeye mautku waa wax jira qulya waxay leeyahay ba ku waxaa labadooda loo abuurey oo alla labadooda u keenay inaad aad allah sidaa idin galay tiina kale waa imtixaan marka ahsan amal badal lama dhayn kiin amal wanaagsan baaleeyay waa amal allah allah gaantisa wuxuu ku abuuray al-maut wal-hayaat tabaaraku wa hasraaya alladi allahi biydeedhi gaantisa al-wurku sa sarufka iyamaamulku ku jiro wuu alla naala kulli shay shay laarka kulli qadeeru ka karay alladi allahu wii khalaqa al-maut wal-hayaat geerida وهو قال العزيز وكالغالب ويرعدني اسك علين الغفور ودن لا فر رحمتي سفار الذي الله هو يخلق ابوري سبع سماوات تدب سمو دباقه وسبع دبوشون ما ترى كو ارك ميس في قلقد الله الرحمن وحي ابوري من تفاوت لا تكسنان يا كلا غوغو فرج البصر باراكه كلي مرهله بل هل ترى ان ادت ثم basara arag kuu il kartay in laba jeer iyo saddex yanqalibu soo noqon ilay kaagaa albasar oo aragay indhihiisaan isagoo duulaysana waa waxii run daalay allah subhanahu wa waxaa uu allah abuureey samooninka hadaa daawso wax kala tafaawud wax kala googo oo kala taxsana kuwaa arki mayseeydu kulli way sahsataa bal hadana araga kuu cil balina hadana mar labaad kuu cil mar saddexaad kuu cil waxa loo geeyaa karraatin in badan kuu cil cil sikka saddad uu ciliso wixii aragaagu u rabo in ay daldilaa daalan قال الله سبحانه الله وحده هي الذي الله هو خلق أبو السبع السماوات تدبسهم دباً أو سل سار سار السدا ما ترى كأرك ميسد في خلق الرحمن الله الرحمن أبو الكيس ثمن تفوت وح كلا تكسانة كلا جوج وأك أرك ميسد فرجع البصر بل بالأرج كل علي هل ترى إن ذر ثم فضور دل, دل, دل الله إن ذرك أرك ميسد ثم رجع البصر أرجع هذا كل علي كرتين اللوتيار يصدق ينقلب صونق إليك أغاغ البسراراد كو قاسي ان اسا ودوليسنو وخي aad rabtay an ku arkin wa wana xasiiru daalan wala qazayna waan qurxine bu allayri as samaa as samada adunyaa oo dhaw bima saabiha nal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 saldig bay khulaa in maqaa'id bay cirka kula hayd u soo dhageysan waxiga markaasi dhulka intay yimaadaan iyey dadka faaliyaysha iyo dadka jinooliyaasha iyey dagsa u saari markaasi uu arwotibu midki xaq ahaaba u shedig toban beelo iyo markii markaa nabi u dadbu u kala shaqalihiisa سو ruutiisu u kala diray nabi ilaah maxamed oo wadii naxla jooga oo salaad subaxdu kanayey iyo yimaadaan jinkii nasiibeen ka yimid markay dhageysanayeen wallahi waa kan wixii yimid markaasay intay shumayeen iyo qoomkan duco la tagaan nabi gumo ogayn kuwaas markay dhageysan waa loo shanqad wixii ila وجعلناها مصابيح لو حن كان يلف جومن صواريخ للشيادين شيدامه ما قدمي كان جعلنا ما سواريخ حق حدقا حدقا أو أو لكن ما. هذا حدقها كل غودو نقون مهس مصباحه دن u laakin hidigaha ma soo waxaan adab ka idi walil galo عذاب جهنم جهنم عذاب كهد وبس وحاح المصير ميلو اهدو لتغو يا خن إذا القوم مر كي لو تورو فيها جهنم سمعوا وي مقلي لها حاله اسغنادي سعيرا شهيق هيشك بمقل جوع ويلتفور تفور ساق كرش تكاد وهيسي تتميز انه كلا غو غخدو من القيد عرت درتت انه لا كلا غو غدو عده كليا انه لا كلا غو كل ما أقول طيب مارك اللي غطوه رفيع هذا أحد, أحد الفوج الجماعة سألهم محاويدين خزنتها نار تقلدي إلى لينسين ألم جاءتكم يانو إدين إمانن نديرن كل إدين تجمع يانو إدين إمانن سالني الله سبحانه وتعالى الله <تصفيق> قالها الله وحوسما يعذب جهنم جهنم مارك الناره ولا شيءنا والضبقة أقص رأيسه ساتل مبين للجلي لك لكن مارك خير جل لا onar oo li beddi goor iday jahannamo u tahay allah wuxuu leeyahay gaalada calaab jahannamo lootiyaari wana meel hun markii lagu tuuro oo lagu dhaxto oo guuxay maqli u kareysa waxayba si cad kale go' goodo kamida gaalada markii lagu tuuro khazanadi malaaika saaid mana wax постав They know you what are they? Theānama heir zenshar myuva, I tell them why that could fly. Whereas anybody who sabe their развит. gacalu. psalщamuk ageehh heehhs. See what God said? It is something that's necessary that the Messiah is challenging because if you spoke of the sacrifice then say the height of the law says you don't care is there's the fight you كل ما أقول قي مركل الغطورة في أحد دفعوا جماعة سألهم بحاود خذنا تواملايك سالالي يا سيدي أم حده على مياتكم ميانوا إدين إما النذير وحيدين يندجا قال هو عينه بلا والنجم تغج أنا النذير دجا والنجم فكذبنا وان بين الني وقلنا وحان الجمان الزلا الله قال مسود جن مشين وحبب قال مسود جن مركان سين ملايك سده إن أنتم ما أنتم متيه ذن إلا في ضلال بعد كبير نوين ميان waqalu waxay dihihi lo ku nahadaan aan la ismaucu ku wadagaysan ay wacliga awu naaqilo fahmayna ma kunna maana aanan faashabi sa'i sa'i ashabteeda maana aanan barke malaa'ik soo ciri war meeshan meel me diga may way nootimid ee waan beeni ka diidnay ilaahi waxa soo jidini maana marka say malaa'ik badku أدان الضد <سؤال> حمادي إنه وعد قد قيسين فهم يجابه أصحاب السعير ما ننخد هذا أيده قاله كسر دقن قاله كم عد الله عدي سدا يشي كسر إلى في الوقت الحاضر قرآنك إلى يوم القيامة والشقينة عد قارك كم سود دقن سفه كسر دقن قرآنك عدي سدا يشى قرآنك قد بوليه الله يحوليه مركي ملاك سيش أشوع روح الدين دقام مياه قالوا حيدا بلا ها قد جاءنا وحنوج من نذير دي فكذبنا وانبينين وقلنا وحنو كننين ما نزل الله ألا ما جن دجين من شيء وحببا ألا ما سوى دجين من شيء فرقا سين ملايكو ما أنتم إذنكم متيهين إلا في ضلال بادي كبيرين وين مويان وقالوا وحيده قولا راس لو كنا هدا نها الله نسمع كوو وحمغل ووعدها نجيسا أو نعقل أما فهم ما كنا ما نانها نين في أصحاب السعيري سعيرا أصحاب ت هذا دكتور فاعترفوه وهاي قرتين بذنبهم بذنب جوزي به قرتين فصوحقا فقام باقول السعيري سعيرا أصحاب ت هذا صوحق تفعل كودا الله شيء الله صوحقا هي سبحان الله إياه ومسادير تفعل كودا لا استعماله وين قرتين به قرتين فصوحقا فقام باقول السعيري سعيرا أصحاب تيدي. إن الذين كوا ممن يثني إن الذين كوا يخشون ربهم رب قد كبّخ بالغيب مغنّك كبّخ يقدّثك كما غنم ملء الله أشواجه وي المغنّد حقّه الله إن أكين معها لهم حاسو نادي مغفّرة تندم بالله فيه وأجر أجر كبير نوي وجنه يخشون ربهم ملء الله وحوي سبعة يذلهم الله يوم لا ديل إلا ديلا ثدبا إله أحد كسامال ثوابه وها كم إذا بالمثل روح قبرك وروح بدنك قيس وأنا أحسن كده لتعيطين وركالي فرصة ما أودي الله يبان كبقي يروح إنتو مال الله أو المكان على طول كذا شو يا كم إذا وين مركش روح إنتو مال الله من نسيو جلاني مغفرة إن الذين كوا يخشونا كبقة ربهم رب قاد بل غيب مغني دك لهم حاصنات مغفرة دن بالله فيها وأجر أجر كبير وووين وأسر سريستا قولكم قولك إن أوجهد أمن لجهر به قولك إنه ألا عليم وقيا بذات السدور وحق قلبك كتر أي أجه الله يعلم موحا وحقين من أحد خلق خلق وردنا بوري وونا الله ضيفك نحري سوي القبير قولك ما هو سردك أما كرق هذا الله <سؤال> إذا نوجي محيا للقلب يجيني بوجي هاي قلب يجيني بوجي هاي ووكان إمبارد الشجنة صدق نباك عبدا أكثر رثيمين عبد الله بن مسعود باك عبدا ضبديه دشوعا بركش شو الورد إلهي أمين المغلة مد بقول في لهدان هو صدقنا إنا مغل ماير دان كورن يقول إنا مغل مد بيلهذو كان هو مغل عبد الله بن مسعود نبيقول شجمر هو صدقه أم كور قادة إلهي وينو qalbigi nugoo og yahay ma waxan wax ogeyn oo wax walba ogeyn allah wax abuure qoladiifka oo wax walba xogalka u waa kasan wax ogeyn allee ilow og yahay subhaanahu ta'aala marka ilaahay idays kama qarin karsin ilaahay is kama qarin katin inta gudigaaga hoosta وملائكهن قريب دعى قرش الل ان به الله مباهنه يعني ملائكه وظيفته سيده تاهي او مؤمنين تا لوو غارغاريا وا سر هذا الكينه او وجهرو ام به بالقول محايل انه الله عليم بذات صدور وحالب كوتري markino alim bdaash waxa ka dhigantay hadalka ama siraysa ma karu qaada alla wudlo gei mahaayel wa alim bdaat sidur ala وهو الله كان هو الله ذي فكان حريصا بدن وهي القبيلة وقالها هو الله الذي الله هو يجعل لكم الأرض للك إدين كي يدلولن تي ليليا أضوح الله بخدول سمين كريسان يعني إدين ديدين فمسو صعد في مناكبه جهوج كذا صعد بيد مركاد بيرنا إنسان جنا عسجي يباع مسترجي علم الدانة كي جهوج كذا صعد وكل علم رزقي رزقي جاءت كسبتان عنا ويلي حقيسه iyo annu fur biintuna ahaato markii dadka la soo nusiriyo xaqaalun baa loo kadin marka waa sababki wey sababku tawakkulka waxba yeeli maayo sababku waa waajib inaad tawa fureys ka fadhiso tooto ilaa inay wax ka ما wax ما هو الله هو, هو ليه الذي الله هو يجعل لكم الأرض للكائدين كي لذلولا تيل ليلا أو صاد دون في مناقبها جهوجين كذا صعد جهادا دون تان أزرق وكل عنا مريضي على مريضي يسعنا وإليه حق يسأله شور الصابحين تجنسون حق يشهات إذا العقاب أي إذا الله تعي من أحد في السماء حق سراتنا أن يصف إنو إذن لغو يبكم إذن كالأرض والللق في ذاهي هي إيضا طمور سعوة مركعة مركو إذن لغو يبكم إذن لغو يبكم إذن كالأمن قبطان من أحد في السماء حق سراتنا أن يرسل إنو الديرو عليكم دوش إن حاسبا دبي القرور حوضة فستعلمون وغاندون تبقى لإلي كيف kaan كان nadiiri kayfa kaan nadiiri sidoo ah dadka mufis samayahu allah bala sheeg marka samada waxa saray oo dhanba samayn leeyahay waxay naga sarray oo markii kala إله مال والبنو شو قام مال أنا ما شو قيله ذي، وحيكون دعواني إله ما ترينه ذي، وعالي أرسطو ينمك في فل ااا طلادي يونان كا فلسفة داذي يجي نسولح قليه، نكى ممولة هاي الدولة دي فيها بن عباس فن العقيدة هاللي ده هل عق المكالام في علم أدوي قانه المكالام أقل محوه كأني مركي يستوى على عرش مركا الله وين قصرها يا سبحانه وتعالى. لكن بوتاعنيه يوفد من, من الله لنا على عرش وين مرك الله السماد ينقطع شريحة سر السماد وها حاجة سر إنه دول كيدل الجوي كيف النديري دجنين تيجي qawki alla ku dhaqnu waaya sharci giisa wa nabi muhammad waddadiisi mar waaya digniintaas sida ay u fushu idinkaa ogaan doonu ala le am amintu ma waxaad aamin ka tihiin man ahad fi samay haga sarajila ay yasiifa bikum inu idhi lagoyo al ardh dunka idhi lagoyo fa idaa iyo wabaydo tamuru markaas cota marku idhi lagoyo am amintu ma طبايل قرور حوضت ما عم بيما تكقبتها صوص فستعلمون وادو جاندو كيف سدوا نذيري دجنين النقطة ولقد كذبان ويبنيين الذين كونوا قبلهم كو النبي الله محمد لا تشوج كهراني فكيف سدعي آهاتي نكيري نكيري يد نذيري يد نكيري اقابته يد يعني نكيري هذيل قا الله فسروا ارضى فيرد وان الله ارضى في العقاب واجد فينا سد أيهات وعجيبه خلق و جيو... لقد كذبوا يبانين الذين كونوا من قبلهم كون كهره كيف سدو كان هذه نكيري قاب تهذي سينقط إلى قدرة دي سالينو شقيه أولم يروميا نعارة إلى ضاير شنبر كفوقهم تشوطة سافتن بعد شائك خل ويقبضنا عيسى الله بيه ما يمسكوهن أونهين إلا الرحمن الله الرحمن المجاني إنه ألا بكل شيء سيرك كله بس سيره كارك هو شمبت سال كام مرة بعد كساب كلام الرحمن عيسى أدمر كلا اللف تلوثي لا عيسى الله بس الله, الله بني آدم كذول كلاجوس سخيري يا شمبت سهود الله جوس سخيري ما شيء دون تيم مرة ويدور وحمر ما يتصادع سي. ما يسلاس وكربيه دوي قدر اللي سويه يا سيدا يه لكان أولم يرو مياني أراك إلا طير شنبيرث أو فوقهم تسودا بعد شكله بين ويقبضنا إيش الله بيان ما يمشكون ونهين إلا الرحمن الله الرحمن الرحيم إنه الله بكل شيء شيء كل كقولي بس ينكر كقولي هذا كسواءك الذيك هو يسوي جند الحجدين الله كم يدك ينصركم من دون إن الكافرون والملكافرون الكافرون قالوا آه إلا في قرون كثون مياني أما من هذا أحد كاسواك الذي أحد كيرزقكم إذن أرزاقه إن أمسك هذا الله ترزقه ورزق يس بل لجوه يكون مضحتيريا في عتو كبير يو النفور العرّة حقك عرّة عشان على الناس هذا أحد كه حوج الدين أ أيدين دفاعك أو عرواكه إن الله أحدك حوج الدين جندك وحوج يو askar way wa keeka indifaa'i karaa ee din gargaariyaa gaaladu sidoo dadka toobay ku sugan yihiin adduunyada inay ku kacdoomaan ximoodi xaaladu waakee idin arzaqah hadu alla rizqiga idin way ka allah subhanahu وإن حسوسين يعريقين أرزاقين. هذا هو الرزق. عليها إذن كالدفاعي أو رباتها إذن كالدفاعي. وإن الله أهل. هذا هو إذن أمتر. هذا. كاسواك. الذيك هو يسوي جند حوجدين إذن اللهكم إذنك. كاسوا ينصركم إذنك قرقاري من دون الله الله غيرك. يأذن يا كارقاري. إن الكافرون. قالوا ما في قروني كتوني أدونيكو كتومون موياً. أمن هذا كاسواك. الَّذِيكَ يرزقكم إذ إن أمسكها هذو الله قبتر رضقه ورثقه بل إن يوانتو من داية لجوه حكومة رحترية في عتو كبير يومن فورن عرب أفمن أحد يمسك سعنة يمكيبن أفجنب يوصعنة يفرر على وجه وجهي سكو سعنة يا يا بدن أما من مسأحد بهنون بدن يمسك سعنة يسويه يسقوا تاجن على بعلى سراد يجت كتاجن مستقيم وتوسن الله وعليه قال كيا مسلم كأدونكم قال waa la marko meeshu marii meeshu makalaarko wadana mahay ku marba meelba ku dhacay waa baadil ka marku ku jir qofka muuminkiina isagoo taagan oo indhihiisu ushan yihiin yu hadana wada toosanayaa nabad isku midba adduunka saasay kale yihiin aakhiraan saambe kale noqonaya oo kana wajigiisun baa lagu jeedo أدونك قال كي يمسلم كويحكي للجالس كوسوحو الإعلامية هاي، فروح فارر رأون إن دله هاي، ومر بميلج بدل علينا، ممكن هو على وجه وجهي, وجهي سقوف جنبون أهدام ياهنون بدن، أما من مسأ أحد على سراد جدك تاعن مستقيم قلوا حاتر النبي الله محمد هو الله الذي الله هو يشاءكم إذن أبوري وجعل لكم الصم عمق الكئدين يعلي ولا بصار أركثدا إذن يعلي والأفدت عقل كئدين يعلي قليلا ما إن آدوا يربت تشكرون الشكر يسأ الشكر ينوي يريعي قلوا حاتر هو الله الذي الله هو يذرأكم إذن أبوري في الأرض للكئدين كأبوري وإلي حق ثالث عشرون لئدين شرين الله للكئدين كأبوري Nabi Ilahi Aadam lugu abore inagu no dulkayno ku tarannay oo dulkayno ku Adam qulyaa wixii jannadii aadam lugu abore dulkay ku taalayoo jannatu sawab ma hay jannatu sawab xagga oo buran daadera oo waay ku ha oo nabigu يا الشايحون يا الشايحون بركات تركيا يسوع ده ماري هراء بعدين هندي يتجي نبي هذا من مركسوع دقيم هل سنديب له هنا ودول كهندية كتالو كيسوع ده قل يا سيد آدم إنسان إلى دول كانوا يقولوا أبوري الله وحليه قل وحاتره هو الله الذي الله هو ينشئكم إذا كأبوري وجعل لكم إديني عليه السم عمق اللي هو لبصر أركي ولا فدة عقل فؤادكم هو قلبك لكن عقلك الله يجي قليلاً ما إن آذية لا تشكرون شكرين يساهم. قل هو الله. الذي قال الله وإذن ذراءكم إذن أبوري. في الأرض الللك إذن كو أبوري. وإليه حقيسة تحشرون الإذن شرين. ويقولون. ذاتك إنتهى لواننا. أو وحوال باللوشيغ يوحيده. مطاعة وغورمة. هذا الوعد باللنقات كان أدنون شريتاً نوغوهاً جبهيساً. إن كنتم هداتي هداتين صادقين وكورون شيغ هداتين قل وحاتنا إنما العلم هو علمه.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 لا بقص لهم به. هداية قلبيكم ومرثي ذكرت ذلك. ويقولون وحيدهم متى هذا الوعد؟ بلنقات كان أتيجي سنة وقارب قابطا واتييجي ثال. إن كنت بداتي ساد الغنكورن شيء. كل وحاتنا إنما العلم علمكم. عند الله لاكسيس ويا الله كوره يا قارسو إماني. وإنما أنا أنا جو حانه نذير نديرون دجنبيهم وبيننا عضننا استاءهم. فلم أر أذاب كمر كان زلفة لسجدن. سياد وجوده الذي نكون ديال قاضي خماني. كفرو جالوبين، وقيل وحلا هذا كان الذي كيو يكونتم آذاهيدين تدعون به كوي شيء جيء إنه بعد اللي هي شيء جيء يا ذاهيدين آه، وهاذي بعد اللي كأكش شيء إنه إذا قال إنه أكش هذا سياد فعل مجهول لكن ثاء وجوههم ويه معنيه ويه كانوا tad'uuna sheegaysiin inaydan galayni akacayaysan fala ma ra'awu adabki markay arkay sulfatan isagoo dhaw si ad waxaa xumaatay wajyuhu ladin ku wajiyalkooda kafaru gaalobay waqila waxaa laydi hada kanu allati ki way kuntum aadahayden tad'uuna kuwa dalba oo dadajisiga wa adabku noo yimaad wakallahide qul in ahlakani allahu allah duu halago aniga waman ma xiya dadka ilajira oo rhimana فمن أحد كبا يجير وكبد بعدين كرى الكافرين قالنا من عذاب قال من عذاب العذاب قليم وقوله سدى جعلتني هدي الله إهلاجو أما بؤين حريش إذا كم حيدين تريون قلوا حاتلا هو الله هو حبت بعدين كرايا الرحمة ومن به وانفما الني وعليه ألا تدش سنتو كنا تلا سهر الني فستعلمون واد أجان دون تان من أحد هو يسافر ضلال بعدي كتير مبين قلوا حاتلا إن أر... قلو حاتلا إن أصبح هالضوء هذا ماءكم به نغوركم هو الجري فمن أحد كابي يأتيكم إذين لئما بما بيمعينه بي الله سبحانه